يا رجال قوموا وابسعوا يا رجال قوموا, رجال قوموا, رجال قوموا <تصفيق> لا تخضعي يا عين شرى وتدمعي لو ما معي ميرا الشهاده مرجعي لا تركعي بالله قومي واسمعي ما دام في نار روح شوفنا من سله اللي يصوت القاشوش نادبهوش شكوى العذاره خايفه ترعوش كل الغوش قالت وحوش وخصوم لا تشم من ذله الحرب حنا رجالها والخيل من خيالها ادلال المراجل طاف حشار بالفنجاله حنا لها حنا لها درع اللجاح حنا لها يا رجال قوموا وابسعوا رجال قوموا رجال قوموا رجال قوموا وابسعوا بصرنا محتله هذه بصر للمي نار وجمر هذه بصر يا مبخرة بدو حضر هذه بصر للمسمية عز وفخر تزفر على راس العداء وتعلّى أرض البطولة والشرف كتب بكتب أرض الصحابة والسلف للمنعرف هذه بصر درعو الحلف نتطع بها راس الأسد ونذلّة يا محلة بشطوبة بردها معشوبة نحديب ساحاتها جينية مسحوبة يا محلب الحرب دقت نوبه هي مقر الجند الكفر والملا بصر الحرير قول وفعل دق الطبل سهل تصل زهل واتكحل ياك النصر منا كحل بصر الحرير محرره بلعون ما يصل لا تخضعي والله تشوفي وتسمعي يا عين حره ابشري ابشري لا تدمعي وبروق درعه تشعلي لا تركعي ما دام فينا روح سيوفنا من سله